يقول الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم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 وتناولنا دراسته من خلال الشرح الذي صطره الامام ابن رجب رحمه الله وعرفنا ان هذا الحديث اصل من اصول مسائل الاخلاص في الاعمال وانه يقوم عليه قبول العمل إذا كان العمل خالصا لله كما أن هذا الحديث يعد أصلا من أصول مقاييس الأعمال العبادية فإن العبادة أمر توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيها أو أن ينقص وليس لأحد أن يشتهد فيها مع مجال أو في أن يشتهد فيها مع وجود النص لأنه لا مجال الاجتهاد مع وجود النص وعرفنا أن الأعمال المقبولة والتي يرجو الإنسان منها الثواب ما كانت موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانتهت منا الدراسة في موضوعات هذا الحديث إلى مسألة وهي أنه إذا جاء نهي عن امر ما اذا ورد عن الشرع نهي في امر ما فما حكم من فعل هذا الامر المنهي عنه يربه اهل العلم الى مسألة هامة وهي ان هذا المنهي عنه قد يكون النهي متوجها لذات المنهي عنه متوجها لذات المنهي عنه فمن يفعله يكون عمله باطلا ولا يترتب على فعله حق بل ما يترتب عليه يكون باطلا ولهذا جاء عن كثير من علماء الفقه والاصول قولهم إن النهي يقتضي الفساد يعني إذا نهى الشارع عن شيء فالعمل به يعد عملا فاسدا وبعض أهل العلم فصل في هذه المناهي، فقال المناهي على قسمين قسم قسم يتعلق بعين النهي وبذات النهي وهذا يقتضي الفساد وهذا العمل فيه يحكم فيه بالبطلان وقسم آخر يرد النهي فيه لكن ليس لذاته وإنما يرد النهي ل أمر يترتب أو أمر خارج عن عين ذات النهي لأنه يترتب عليه أذن أو يترتب عليه الحاق ضرر بالمنهي عنه لأجله ولأجل إزالة الضرر ودفع الأذى وقع النهي. ويضرب اهل العلم امثله للصورتين وللحالين الامر الاول النهي عن الربا فان الربا محرم لذاته ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقال جل من قائل فإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فأي تبايع بالربا يكون باطلا ولا يصح وإن رضي به الطرفان فإن رضاهما غير مراعى لا يراعيه الشرع بل الشرع يحكم ببطلانه والأدل ومن الادله على ذلك ما جاء ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قدم له بلال رضي الله تعالى عنه تمرا جيدا وكان التمر الذي جئ به من خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك الجودة فسأل أن لهم هذا النوع من التمر الجيد فقال بلال رضي الله تعالى عنه أحببت أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من جيد التمر لذلك أنا بعت الصاعين من التمر الرديء بالصاعي من التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اوه عين الربا عين الربا عين الربا وكره ان يأكل منه وامر ان يبطل البيع وان يرد البيع ثم نصح بلال قائلا إن أردت أن تشتري التمر الجيد فبيع التمر بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا يعني أدخل واسطة في وسيلة البيع ولا يبيع تمرا بتمر متفاضلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك البيع مع أن بلالا رضي الله عنه والذي اشترى منه التمر كان متراضيين يعني في البيع الا انه صلى الله عليه وسلم بين ان هذا البيع باطل والنهي يقتضي الفساد وضربوا للحالة الثانية مثلا يعني لما جاء فيه النهي لكن ليس لذاته وانما لما يترتب عليه من اذن ضربوا المثل بطلاق المرأة اثناء الحيض. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تطلق المرأة وهي حائض. ويورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض، وان عمر رضي الله عنه شكا عبد الله بن عمر الى النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الفعلة فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يراجعها حتى اذا ما طهرت ثم حاضت ثم طهرت له ان شاء طلقها وان شاء امسكها هذا النهي ليس متوجها لعين الطلاق وإنما النهي وجهها لما يترتب عليه من اذى يلحق المراه لطول العده او من اذى يلحق الرجل لعدم تدارك الندامه وارجاع المراه لانه قد يفوت عليه المده حيث تحتسب الحيضه من الطلقه او من العدة حيث تحتسب الحيضة من العدة لذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النهي رغير موجه الى ذات الطلاق وانما قصد به دفع الاذى عن المرأة او دفع الاذى عن الزوج، فهل يقع الطلاق؟ لو طلق الرجل امراته وهي حائط هذه مسألة جرى فيها الخلاف والنزاع بين اهل العلم فمن نظر الى اصل النهي قال ان الطلاق باطل ولا يقع لان النهي يقتضي الفساد ومن نظر الى الحكمة التي بسببها شرعة الطلاق قال انه يقع الطلاق وإن في كان فيه اذن لان هذا الاذن يعني محتمل خصوصا اذا كان الطلاق بناء على طلب المرأة اذا طلبت المرأة من زوجها ان يطلقها والحد وهي حائط فطلقها فيقع الطلاق وان ترتب عليه اذى يلحقها لانها يعني الطلاق كان استجابة لرغبتها وكان استجابة لامرها فيحتمل الاذى الذي قد يلحقها بسبب طول مدة العدة ولذلك رأوا أنه النهي لا يعتبر فساد وأن الحكم عند الطلاق يقع وضربوا أيضا مثلا لذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأم وأولادها عند البيع يعني إذا كانت هناك أما أو جارية ولها أولاد وأراد سيدها أن يبيعها جاء الأمر بأن يباع المرأة مع أولادها ولا يفرق بينهما واختلف اهل العلم فيما لو فرق بينهما هل يصح البيع أو لا؟ المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم الذين أخذوا بقاعدته أن النهي يقتضي الفساد قالوا البيع باطل البيع باطل لأن النهي لأن البيع جاء مخالفا وجاء منهيا عنه والنهي يقتضي الفساد وذهب بعضهم إلى أن البيع ليس بباطل إذا رضي يعني القوم او الم... اذا رضي منبيع بيعه اذا كان في منهم اذا كان منهم رضا في ذلك فالبيع صحيح ولا يعد يكون البيع باطلا لان الامر روعيه فيه رضا المبتاعين روعيه فيه رضا منبيع ولذلك ان رضوا صحه وضربوا ايضا مثلا لذلك بمن وصى للورثة اوصى للورثة بشيء من المال ومات جاء النهي عن ان يوصي الانسان للورثة ما داموا يرثون وهنا بعض اهل العلم حكمه ببطلان هذه الوصية قالوا لأن النهي يكتب الفساد وبعض أهل العلم قال الأمر متوقف على رضا الورثه فإن رضوا وأنبوا الوصية صحة في وان وإن رفضوا وأبوا يبطل أو تبطل الوصية إذن فالمسألة يعني عن شيء هل يستلزم فساده أو لا يستلزم فساده حاول الإمام ابن رجب رحمه الله أن يجد الفرق بين ما كان النهي موجها لعين ولذات المنهي عن وما كان غير موجه لذلك وفرق بينهما وتكلم عن هذا كلاما وضرب امثله جيده هي محل درسنا في هذا اليوم فقد مر بنا فيما مضى بيع الحاضر للبادي وفيما مضى من باع رقيقا يحرم التفريق بينهما وضرب لنا مثلا فيما خص بعض اولاده بالعطيه ثم وقفنا عند قوله ومنها الطلاق المنهي عنه نعم اي على كل حال لما ندخل في الموضوع لسه ما دخلنا في الموضوع هو محل خلاف سيمر بنا ومن الادله ومن القرائن قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها قالوا فالمراجعة تقتضي الطلاق لكن من قال بان النهي هنا باطل او الطلاق باطل قالوا المراد بالمراجعة يعني اصل الامساك وليس اذ امساكا بعد تفريق لانه لا اثر لهذا الطلاق فكونه قال فليراجعها يعني فليمسكها اي فليستمر في امساكها قال ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض فانه قد قيل انه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه ان يعقبه فيه الندم يعني لانه تقصر مدة الطلاق مدة العدة في حقه فيندم قد يعقبه فانه او حيث كان يخشى عليه ان يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فانه لا يحكم ببطلان ما أتى به يعني كأننا نجيزه ونمره عليه ما دام هو عرف أن هذا من أجله ومن مصلحته ولكنه لم يعتني بهذه المصلحة فننضي عليه الحكم قالك من صام في المرضي فإن الماء الصوم يجزئه لا نقول له صومك باطل ومن صام في السفر أيضا نقول له صومك صحيح أو واصل في الصيام فإن المواصلة في الصيام جاء النهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال له الصحابة رضوان الله عليهم ولكنك تواصل فقال إني لست مثلكم إنما يطعمني ربي ويسقين ولما لم ينتهي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الوصال تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يواصلون وقال لما انتهى الشهر لو لم ينتهي الشهر يعني لتركتكم تواصلون حتى ينقطع الواحد منهم حيث يحس بأثر مخالفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صيام من واصل وإن كان قد نهاه ما دام قد عرف الحكمة التي من أجلها نهي عن الوصال وأصر عليها قال أو أو اخرج ماله كله كذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتصدق الرجل بماله كله ويبقى يعني بغير مال يتكفف الناس فان فعل انسان هذا الفعل هل نجيز له هذا التصرف او لا نجيز له هذا التصرف فمن بعض فمن أهل العلم من أجاز هذا التصرف؟ وقال ما دام هو صاحب المال وخرج عن ماله فهو يتحمل مشقة يعني يتحمل ما يترتب عليه من تكفف الناس ومن سؤال الناس ومن الإحساس بالذل. بعد أن كان عزيزا ومنهم من قال لا لا يجاز له هذا التصرف واستدلوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أن رجلا كانت له أو كان له ستة أعبد فأعتقهم عن دبر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهم وأقرأ بينهم وأمسك أعتق اثنين وأمسك البقية حيث لم يقبل له ذلك التصرف ومعل الخلاف هنا قالوا لأن النهي لم يعني لم يتوجه لعين المنهي عنه وإنما لأمر زائد عن المنهي عنه ومن هنا كان محل الخلاف وهذا ما اشار اليه بقوله هنا او اخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض لان له الرخصة في ان يصلي قاعدا فكونه لم يأخذ بالرخصة هل يعد العمل باطلا او لا قال او اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر يعني غسل الجنابه اصابته جنابه في يوم شديد البروده فهذا من حقه ان يتيمم بدلا من الغسل لكنه لو اصر واغتسل فما الحكم نقول الغصل جائز وان خالف امر الشرع كذلك قال او التلف يعني اذا كان مريضا حيث انه لو اغتسل ان كان مريضا يتأخر ال ال الشفاء او واصل في الصيام او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض او اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر او التلف ولم يتيمم او صام الدهر ولم يفطر او قام الليلة ولم ينم كل هذه فيها ايه مناهي ولم ينم وكذلك اذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه يعني عند من يرى ان الطلاق باللفظ الثلاث لفظ محرم فاذا طلق بلفظ الثلاث من يرى انه محرم والتحريم لذاته لا ينضيه ويراه باطلا ومن يرى ان الطلاق الاصل انه يفرق وأنه اعطي للرجل ينفذه واحدة واحده فإن جمع وخالف أمر الله يؤاخذ بما فعل هذا أيضا السبب في الخلاف فيه بين أهل العلم هو هل أن النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضيه وقيل انما نهي عن طلاق الحائر وهذه أيضا مسألة وهي ما حكم من طلق المرأة حال الحيض لأنه جاء النهي عن ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل عبد الله بن عمر ما فعل أمره بأن يراجع المرأة فهل المراجعة بناء على بطلان هذا الحكم أو بناء على إيقائه والحرص الحرص على تحقيق مصلحة المرأة التي طلقت في الحيض لان هذا يلحق الضرر بها هذه ايضا محل النزاع بين اهل العلم قال وقيل انما نهي عن طلاق الحائط لحق المرأة لما فيه من الاضرار بها بتطويل العدة لان مدة الطلاق مدة الحيض الذي طلق فيها لا تحسب من العدة وعليه فالمرأة ستبدأ عدتها من الحيضه المقبلة وهذا يقتضي ان تستمر مدة شهر او قريبا من شهرين دون ان تحتسب من العدة قال ولو رضيت بذلك بأن سالت الطلاق بعوط في الحيض فهل يزول ذلك بتحريمه أو فهل يزول بذلك تحريمه يعني تحريم الطلاق قال فيه قولان مشهوران للعلماء والمشهور من مذهبنا يعني مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك يعني يرتفع ويجوز أن يوقع الطلاق في اثناء الحيض ما دام المرأة هي التي طلبت ذلك فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فاذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط وإن علل بانه لحق المرأة لم يمنع نفوذه وقوعه ايضا لم يمنع نفوذه ووقوعه ايضا فان ربى المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين يعني هذه نقطة هنا يشير إليها الإمام من رجب. لو أن رجلاً طلق امراته وهي حاية، يقول هل يقع أو لا يقع؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أمة المذاهب الأربع، الإمام أبو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام أحمد وأتباعهم يرونه قوعة. ويقولون هو تعجل أمرا كانت له فيه أناه وأنه فرط في حقه ومن ما عرف أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قبل شيخ الخير الإسلام ابن تيمية الإمام ابن حزم يرون ان الطلاق اثناء الحيض لا يقع يرون انه لا يقع ويعللون عدم وقوعه بانه وقع في محل النهي وان النهي يكتضي الفساد وهذا المذهب ذهب اليه الامة او ذهب اليه الامامية الاثنى عشرية. ولذلك الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني كان شديدا في هذا الحكم حيث نفى ان يعمل بهذا او ان يعمل بهذا احد من اهل السنة وان كل من عمل بذلك انما هم الرافضة والشيعة لإمامه ولهذا قال وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه ايضا فإن ربى المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهن كما ان رضا الرقيق يعني هذا في المسألة الثانية وهي لو باع مجموعة الرقيق مفرقين والنهي وال وال وال وال والذي جاء النهي ان يفرق بينهم بل يباع جميعا يقول هنا ولان ربا الرقيق بالعفق غير معتبر او كما ان ريض الرقيق بالعتق غير معتبر وهذا ايضا في مساله اخرى غير مساله البيع وهي لو ان انسان ملك اسره ابوين واطفال واعتق بعضهم وامسك ببعض هل هذا العتق مقبول او غير مقبول لأنه يستلزم منه التفريق وجاء النهي عن التفريق بين الأم وأولادها يقول هنا لما كان العتق لمصلحة الرقيق لم نعتبر رضاهم فيجوز لمالكهم أن يعتق البعض ويمسك البعض قال كما ان ربا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولكن اذا تضررت المرأة بذلك يعني بالطلاق في في الحيض اذا تضررت المرأة بذلك يعني في الطلاق بالحيض وكان قد بقي شيء من طلاقها امرا الزوج بارتجاعها هذه مساله اخرى غير المساله الاصليه المساله الاصليه التي هي محل البحث هي هل يجوز للرجل ان يطلق المراه حال الحيض او لا وعرفنا ان مذهب الجمهور ان الطلاق يقع مع التحريم والذي ذاب اليه الاماميه وقد عرفنا انه مذهب شيخ الاسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله ومن قبلهم ابن حزم رحمه الله انه لا يقع الطلاق لكن هنا الجمهور يفرقون بينما اذا كان الطلاق بائنا او كان الطلاق رجعيا يفرقون بين الحالين يقولون اذا كان الطلاق رجعيا وطلقها في اثناء الحيض يقع الطلاق لكن يجبر بارجاعها عملا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يرجع زوجته ومن قال بانه لا يقع لم يفرق بين حالة البينونه وحالة الرجعيه والجمهور انما فرقوا تبعا لي. الوراء الوارد في ذلك والقصة التي جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا يعني تبدأ قضية اشار اليها المؤلف يعني الامام ابن رجب رحمه الله في مسألة الارجاع لان الارجاع هو نتيجة المخالفة لأن المطلق خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فإن كان هذا الطلاق طلاقا بائنا بأن طلقها ثلاثا دفعة واحدة لان الجمهور يرون وقوع الطلاق ثلاث او طلقها الثالثة الطاقة الب... المبينة قالوا وقع الطلاق وعندئذ ليس له ان يراجع وعندئذ ليس له ان يراجع لانه لا يملك الرجعة واما على قولي من قال بأن الطلاق لا يقع أصلا هو لك أنه لم يقع لغون ورعد مصاعبه ويلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا في المسألة على هذا التفصيل لكن ينكر لنا الإمام ابن رجب يقول هذه القضية كانت مشكل محل إشكال لأن المشهور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بطى طلاق المرأة يعني طلقها ثلاثا أو أنها كانت الثالثة يقول وما زال هذا الإشكال قائم إلا إلى أن وقف جزاه الله خيرا على بعض الروايات الوالدة في هذا الحديث بان طلاقها كان رجعيا ولم يكن طلاقا بائنا وبناء على هذا الفرق فرق رحمه الله بين المرأتين في حال اما اذا كان طلاقها بائنا او اذا كان طلاقها رجعيا يقول ولكن اذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقيها شيء من طلاقها امر الزوج بارتجاعها كما امر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل ابانتها على هذا الوجه يعني الوجه المباح ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه قال وقد روى او وقد روي عن ابي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس أحد علماء التابعين وأحد الرواة من التابعين وكثيرا ما يروي عن جابر رضي الله عنه وهو يروي هنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقد روي عن ابو الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رد امراه عبد الله بن عمر التي طلقها في الحيض ولم يرها شيئا يعني لم يحتسبها لم يعدها طلقه هذا ما رأى ابو الزبير والامام ابن رجب يرى رأي الجمهور وهو انه الطلقة تعد وتحسب ولذلك اعتبروا هذا الحديث شاذ قالوا لأن كل من روى عن ابن عمر رضي الله عنهما من تلاميذه كسالم ابن عبد الله ونافع مولى ابن عمر وغيرهم كل من روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما عدا بالزبير قالوا إن النبي احتسبها وعدت علي تطليقه، الا رواية ابي الزبير ابن محمد بن مسلم ابن تدرس فيرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها شيئا وقد عالج الجمهور الحكم بهذا الذي ذكره ابن رجب وهي ان هذه رواية شاذة لان خالفت من هو اوثق منه والثقة إذا خالف من هو أوثق منه ترد روايته لكن شيخ الإسلام الدتيمية رحمه الله وهكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله عالج المسألة بخلاف ذلك وقالوا هذا ليس من باب التعارض وليس من باب التناقض وإنما هو من باب زيادة الثقة واعتبروا ما نقله ابو الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه زيادة ثقة قالوا وزيادة الثقة مقبولة فجاء ابو الزبير بشيء سكت عنه الاخرون ولم يعارض ما جاء به فلذلك نأخذ بهذه الزيادة وبنوا على ذلك انه طلاقة الحائط لا ليس بشيء ولا يعد تطليق هذا وجه يعني الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم قال وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها يعني رد الزوجة على ابن عمر عليه ولم يرها شيئا قال وهذا مما تفرد به ابو الزبير عن اصحاب ابن عمر رضي الله عنهم كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وانس يعني ابن سيرين وابن سيرين يعني محمد وطاوس ويونس ابن جبير هكذا عندكم يونس ابن جبير وعبد الله ابن دينار وسعيد ابن جبير وميمون ابن مهران وغيرهم كل هؤلاء روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي ارجعها وفهموا من ذلك ان الارجاع يقتضي احتسابها تطليق قال وقد انكر امة العلماء هذه اللفظة على ابو الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا انه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده وعرفنا يعني ان الجمهور ردوا رواية ابو الزبير قالوا لانها تعد رواية شادة لأن الثقة إذا خالف من هو أوثق من اعتبرت روايته شاذة والشدود علامة ودليل على أنه لم يضبط فترد الرواية قال فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لمن ساله عن الطلاق في الحيض إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرني بذلك يعني بأن أرجع المرأة يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك هذا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مما يشعر بأن الطلقة محسوبة معدودة زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله يعني قول ابن عمر رضي الله عنهما او ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله يا ايها النبي اذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدته ولن يذكر احد ولم يذكر ذلك احد من الرواة عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني ان هذا الكلام مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح يعني أن هذه هذه الآية إنما كان يستدل بها ابن عمر وأنها موقوفة عليه وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد كان طوائف من الناس يعتقدون ان طلاق ابن عمر رضي الله عنهما كان ثلاثا وان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انما ردها عليه لانه لم يوقع الطلاق في الحيض اي فكان ذلك باطلا قال وقد روي ذلك عن ابي, عن أبي الزبير ايضا من روايتي معاوية ابن عمار الذهني من روايتي معاوية ابن ابن عمار الذهني عنه يعني عن ابو الزبير فلعل ابو الزبير اعتقد هذا حقا يعني ان ابن عمر طلق زوجته ذلاب فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه قال وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن ابي الزبير فقال عن جابر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق براته وهي حائط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فانها امرأته قال واخطأ في ذكر جابر في هذا الاسناد الذي اخطأ هو ابن لهيعة عيذ أدخل بين أبو الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهما جابر والمراد به جابر بن عبد الله ولعل ابن لهيعة فعل ذلك لأن أبو الزبير كثير الروايه عن جابر بل المعروف أن أبو الزبير يروي نسخة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقديري أن يكون ثلاثا فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير أو فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير أصحاب ابن عمر الثقات رضي الله عنهم الثقات الحافظون فقد اختلفا في هذا الحديث على ابي الزبير وأصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه روى ايوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهم يعني من الثقات ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها قال فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث يعني ان الاشكال قائم حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت وكان ذا ثبت هكذا عندكم ومكاتب وكان ذا ثبت وهذا يعني محل إشكال ما معنى كان ذا ثبت اما ان يكون بمعنى انه كان صاحب كتاب لان الكتاب الذي تذكر فيه الاسانيد يسمى بالثبت وهذا ظاهر كأنه بعيد وكأن الذي يظهر لي والله أعلم وكان ذا يعني إن يونس كان خبتا قال فحدثني أنه سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فحدثه أنه طلقها واحدة وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم مما يزيل الإشكال الذي كان بني عليه أنه لما طلقها ثلاثا وأمر بإرجاعها دل ذلك على أن الطلاق لم يقع على أن الطلاق إيه؟ لم يقع لكن لما جاءت الرواية بأنه طلقها واحدة وأمر بإرجاعها دل ذلك على ان الطلاق قد ايه قد وقع قال وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا اعرف للحديث وجها ولا افهمه يعني لما جمع بين الثلاثة والارجاع وهذا يدل على انه كان قشاع بين الثقات من غير اهل الفقه والعلم ان طلاق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ثلاثا قال ولعل ابي الزبير من هذا القبيل يعني من الذين فهموا ان ابن عمر طلق امراته ثلاثا ولذلك كان نافع, رضي الله كان نافع رحمه الله يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر رضي الله عنهما مع ان نافع مولى ابن عمر وتلميذه الخاص هل كان ثلاثا او واحدة ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يعني ابن أبي رباح وهو عالم مكة يسألونه عن ذلك هكذا العبارة الظاهر الله أعلم العبارة صحتها وكذلك أو ذلك كان نافع يسأل وليس يسأل ولذلك كان نافع رحمه الله يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا, ثلاثا أو واحدا وهكذا يستقيم المعنى ولما قدم نافع مكة سأل ارسلوا اليه اي ارسل اهل مكة يسألونه كما كان الناس يسألونه ارسلوا اليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة يعني هل كان الطلاق ثلاثا او واحدا قال واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على انه لم يعرف او لم يعرف قائلا معتبرا يقول ان الطلاق المحرم غير واقع وان هذا القول لا وجه له لذلك كان هذا محل اشكال بين التابعين لكن عندما اتضح وتبين وعرف أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما طلق واحدة اتضح بقية الإشكال وهي أن النبي لما أمره بالإرجاء دل ذلك على وقوعه وإن كان محرما فقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارف وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم يعني اذا طلق الانسان امرأته في الحيط او طلق ثلاثا على رأي من يقول لا يقع قال لانه يخالف ما أم امر به فقال هذا قول سوء رديء ثم ذكر قصة ابن عمر رضي الله عنه وانه احتسب او احتسب بطلاقه في الحيض يعني ابن الإمام أحمد رحمه الله رد على من قال إن الطلاق لا يقع لأنه وقع محرما وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم. ويمنهم وشامهم وعراقهم ونصرهم قال وحكى ابن المنذر يعني في كتابه الاجماع ذلك عن كل من يحفظ قوله من اهل العلم الا ناسا من اهل البدع لا يعتد بهم يعني من الذين قالوا بعدم وقوعه قال واما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا الى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الاندلسي قال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الرجل يطلق امراته وهي حائض قال لا يعتد بها هذا ما استدل به ابن حزم قال وكذلك بإسناده يعني بإسناد ابن حزم عن خلاس نحوه يقول فإن هذا الأثر من آخره لفظة يعني الأثر صحيح لكن صار فيه لبس لأن فيه لفظة تركت وهذه اللفظة قال هي إيش وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة لا يعتد بتلك الحيضة يعني ان الطلاق يقع لكن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة لا تحسب من العدة فبهذا يجمع بين ما نقل عن ابن عمر من حيث الوقوع تقع يقع الطلاق لكن من متى تبدأ المرأة العدة من نهاية الحيض وتبدأ بأول الطهر وإذا قلنا أن الطهر ما يحسب تبدأ من الحيضة الثانية وبهذا يظهر ما ذكره أهل العلم من أن النهي لأن فيه تطويل لعدة المرأة قال كذلك رواه أبو بكر بن أبي في كتابه يعني المصنف قال هنا معلقا ولفظه بإسناده قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يطلق امراته ويحيط قال لا يعتد بتلك الحيضة قال وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب عيظاء، وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب، ومراد ابن عمر رضي الله عنهما أن الحيض التي طلق فيها لا يعتد بها أو لا تعتد بها المرأة قرآن، يعني واحد من الأقراء الثلاثة التي هي مدة الحيض، وهذا هو مراد خلاص وغيره، وعلى ذلك يكون. الجمع بين الروايات بأنه لا يعتد بتلك القراءة وإنما يعتد بذلك الطلب. قال وقد روي ذلك ايضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن المسيب رحمه الله فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم رحمه الله فحكوا عن بعض من سمينا ان الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله اعلم قال وهذا الحديث انما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن هذه مسألة جديدة ايضا استدل بها اهل العلم وهو وهذا الحديث هو قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يقول رجل عنده ثلاثة مشاكل اوصى لشخص بثلث بثلث المسكن او بثلث من كل المشاكل له رجل اوصى بثلث ثلاثة مساكن لشخص لما توفي الرجل اراد الورثه يعني ان يحل هذا الموقف قالوا له نجمع لك الوصيه في مسكن واحد بدلا ما يعطوه ثلث مسكن في كل الثلث في كل مسكن قالوا له ما رأيك نعطيك مسكنا واحد من الثلاثة تنفرد به وهم يعني الورثة يأخذون البقية عرضوا الامر على القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ما رأيه في هذه الفتوى فالقاسم لم يقبل هذه الفتوى وردها واستدل على ردها بقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رده لانه يرى ان جمع الوصية في مسكن فيه احداث ومخالفة لامر الموصي ما أن غيره يرى أنه لا إحداث وأن المسألة ما دامت متساوية فبدلا من أن تكون الوصية مشاعة في كل سكن من المساكن أنها تجتمع في إيه في سكن واحد نعم نعم هي متساوية قال وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد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 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحديث أخرجه مسلم هنا العبارة يعني فيها قلب هكذا عندكم فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد يعني قال هذا على سبيل الإنكار يعني كيف نجمع هذا كله في مسكن واحد يجمع ذلك كله في مسكن واحد حدثتني عائشة رضي الله عنها. واضح؟ يعني كأن القاسم ابن محمد إنما أجاب من سأله منكرا أجاب من سأله عن هل يمكن جمعهم في مسكن واحد؟ فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة رضي الله عنها. قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه على سبيل الإنكار لا يعني ما يحتاج حرف الهمزة قال ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائزة وقد حكى هذا وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج وربما يستدل وربما يستدل بعض من ذهب الى هذا بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اثم عليه هنا الكلام الذي يقوله الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب ظاهره يختلف مع كلام القاسم بن محمد لان استدلال القاسم بن محمد بهذا الحديث دليل على انكاره وعدم رضاه هذا الذي يظهر